وَجَعَن الليلَ وََّهَا رَ آيَتَْن فَمَحَونَ آيَةَ الليْلِ وَجَعَنَ آيَةَ النَّهَارمُ بصَِةَ لتَتَغُو فَظلَم مِر رَبِّكُم وَللتَعَلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالحِسَاب وَكُلَّ شَيئٍ فَصلَّلناَاهُ تَفصِلَ